بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَّا أَنْ نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 بل يداهم بسوطان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر.